أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّمَّا مَاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَاهُ فَنِيْمَا الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا வஜிவசியோத்தும் அஸ்கம் ஃபுற வை லு يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنطَلَقُوا لا عال لذى ثلاث شعب لا عضلي ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصف انه جمالت صف وويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيا تغييرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فَإِن كَانَ لَكُمْ كِرْدٌ فَكيدون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُولُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ